Røvd al-jinnan, søt al-hissan Yed'u'ke, ya shibla al-zeman Yed'u'ke, ya shibla al-zeman hvorul وتقول, heyya'n el تقول هيا للامام نهر وطير, نهر وطير قصر وخير نهر وطير نهر وطير هذا النعيم وليس غيره هذا النعيم وليس غيره هذا الهنا عيش الصفاء يرضى الفؤاد ولا عنا يرضى الفؤاد ولا الرسول عند الوصول وصحابته القوم العدول وصحابته القوم العدول to read hold on worry yeah man to read yeah man to read hold on worry